يا الصبح بدأ من طلعته والليل دجى jam وفرته يا الصبح بدأ من طلعته والليل د jam وفرته يا الله Allah Allah Allah Allah Allah kanzul karami مولى النعيم هادي الامم لشريعته كنز الكرم مولى النعيم هادي الامم لشريعته يصبح بدا من طلعته والليل تجام وفرته يصب حبدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جبريل أتى ليلة إسراء ورب دعاه لحضرةه جبريل أتى ليلة إسراء دعاه لحظرته يصبح, يصبح بدى من طلعته والليل دجى من وفرته يصبح بدى من طلعته والليل دجى من وفرته يالله الله الله, الله